في القصد والعمل في القصد لا يوجد بذلك الا وجه الله في العمل لا يكتب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبد من هدايته اليه توحيد القصد وهو الإخلاص وتوحيد الاتباع او العمل وهو الاقتداء صلى الله عليه وسلم حين يتحقق التوحيد صحه الاعمال واذا أحدهما اختل احدهما او خل فإنه يحسل من عمله بقادر ما أحسل من توحيده هنا وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يجركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنسان يعبدوه لما لا لم يكن تقرير الأنبياء ودعثهم الى توحيد الرببية لأن توحيد الرببية فانوا مقرنة به لانتقرون ولن يمكن احد ان توحيد الرببية ابدا الا مكابرة وان لا احد يعتقد ان هذا الكون خلق نفسه ابد حتى المجوس التنوية يرون ان العالم خالقين ومع هذا يرون ان احد الخالقين اكمل من الثاني يرى أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق السر ويقولون أن النور إله الخير ناسا والظلمة إله شذي ويقولون أيضا بعضهم إن, أن هذه الظلمة حادثة بعد أن تكون تخلق النور فأرى حال ما تجد أحد من الخلق يقولون أن هذا العالم هل بدون خالق أبدا الديمقراطيه في كتابه المشكل ان الالهيه اما الالهيه فإن هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين رصد وامي هذا الديمقراطيه نعم ما بعيد لو جاءت الى قرائه اذا كانت كما قال ادا واتحد بها وصرقها وصرقها وصرقها وصرقها. <محيح> لا, لا يمكن أن تجد عاقل لا أن شيئا محتفا بدون محتفا هذا شيء محتفا لا يمكن لا يمكن هذا هذا المكاورة كيف يجعل شيئا محتفا الكتب والرسول بل الفضر والعقول الزليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها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 ولا ينبغي ان يكون ولا ينبغي ان يكون شيء منها لغيره وان سائر الخلق ليس عندهم أي قد اي قدره على خلق ولا نفع ولا ضر عن انفسهم غرض ولا ايش ولا اضطراب في امكانيات ولا اضطراب في ولا اضطراب عن انفسهم فضلا عن اي عن اي يغنو فضلا عن على فضلا عن قضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدع به ويثني على نفسه الكريمة من تفضل من تفرده ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات, بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه في مشارك في المشارك أحق أحق من أفر من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة ويقدر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده ولا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وتارث إلا ولقد عم لن يتكلم أن تقليل هم ف... ف... ف... ولا يحي ولا ولا فلا قم غير لا قدر ولا شرع واحده الا ان كان فوتاره يقابل هذا بذكر محاسن التوحيد وانه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرا وفطره على جميع على جميع العباد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه وقبح الشرك وقبحه واختلال يكون اصحابه بعد اختلال اديانهم وتقليب وتقليب اعقيدتهم وكونهم اضل من الانعام تبيله وتارة يدعو إليه بذكر ما رطب عليه من الجزاء الحسن في والآخرة والاخره والحياه الطيبه في الدنيا وكونه في شك الناس لشك وامر المريض وهذا مهم لاننا نتعرف من قبل عندكم وان وتاره يدعو اليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الجنور الثلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ, الع... أسوأ العواقب وشرها وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك والله أعلم القاعدة السابعة في طريقة القرآن في طريقة القرآن في تقرير نبوه الآن ألقاعد هذه تقرير قرآن لماذا؟ تقرير تقرير ألوه الألوه وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال السفات وإما بتوحيد ربوبيته ولهذا يستدر الله عز وجل على هؤلاء الممكنين للنبوهية لماذا؟ في الربوبيه إذا أقر بأن الله وحده هو رب الخالق المالك المدبل لجمع الأمور يجبهم أن لا يعبدوا إلا, إلا إياه ولهذا نقول إن العلاقة بين التوحيد أبنى أقسم التوحيد هي أن توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه متضمن لتوحيد الربوبيه وتوحيد ربنا وثبات ان يتمان توحيد الربوبيه لانه بما لانه يتضمن كماه كتاب الماء الخاص بهذا كده هنا <تصفيق> ها <تصفيق> <تصفيق> يعني ان من اقر ب توحيد الربوبيه توحيد الربيه وامرته جل وعلا فمتضمن ذلك في الغروبيه لانه لن يعبد الا احد لن يعبد الا من فهم لانه رب هنا. هذا الاصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعه التي يعرف بها التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم فاخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا اليه وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و وما, وما نزه عنه من النقائص والعلوب فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه, وكتابه مهيمن على, على كل الكتب فجميع محاسن الأديان والكتب قد الله في هذا الكتاب وهذا الدين وساق عليها من محاسن وأوصاف لم توجد في غيره وقرر نبوته بانه امي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالت احد ولا جالت احد من اهل العلم بالكتب السابقه بل لم يبدا الناس بل لم يبدا الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو سمعت الانس والجن على ان يأتوا بنثله ما ولا قدروا ولا قدروا ولا قدروا قدر ولا هو في استقاعتهم ولو كان بعض من بعض ظهيرا وأنه محال وأنه محال مع هذا وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن يكون قد تقوله على ربه أو أن يكون على الغيب ظليلا وأعاد في القرآن وأبدأ وأعاد في القرآن وأبدأ في هذا النوع وقضر ذلك بأنه يخبر بأنه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 ان زي ما قولت كان وما كنت لا ادري ماذا وما ذكرت من ذهبي وما الى مشاكل عندك شيء لماذا كانت قصه يوسف واخوته مطوله قال وما كنت لديه اذ اجمع امرهم وهم يمكرون عندك مجالس بعد خطا في هذه الامور والاخبار والاخبار لما ذكرت يوسف قلنا لما يوسف ولما ذكر قصة يورثب وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهما هم يمكرون فهذه الأمور والأخبارات مفصلة التي مفصلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلا صح هذه أكثر أخبار والحواجه التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير حتى ما حتى ما يتعلق منها هذه عيتا وامك وولادتها وولادتهما ونشاتهما وبموتها وولادته ونشاته كل ذلك وغير كل ذلك وغيره لم يكن يعرف اهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل مما ادى مما ادى الكتاب وغيرهم مما ان اهل الكتاب وقرهم وأخبص ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في الوقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله عندنا حق عندنا حقه عندنا نصدق من كذا لختمين ولا معاراتهم نعم نعم في حوال معرضه من أكبر العدلة على أنه أصل الله حقا وطارث يقرر وطارث يقرر نبوته بتمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكي وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمه, حكمة, حكمة ورحمة العزيز الحكين وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمه الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي رضوقيته وكذلك نظره وتأييده الباهر لهذا النبي على الامم الذين هم اقوى اهل الارض من آيات من ايات من ايات رسالته وادله توحيده كما هو ظاهر للمتاملين وثابت يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكلمه به من اوصاف الكمال وما هو علي من الاخلاق الجميله و ديننا الاسلام هدف و غنه وكنا حاذر من الفاس و كما وما هو وما هو علي من الاخلاق الجميله وتعرفي وتعرف تغني من وترث من حاذر من اوصاف الكمال اذا يقرر نبوته ورسالته بما بما تم عليه بما عليه وكمله به من اوصاف الكمال وما علي من الاخلاق الجميله وان كل خلق عال كل وان كل خلق عال سام رف عالم الله صلى الله عليه وسلم اعلاه اكمله منه منه هنا هنا حفظاته وثاقه وجود جميع جميع الخلق التي اعلاها الصدق والامانه اليس هذا أكبر اليس هذا أكبر الادله على انه رسول رب العالمين والمصطفى المختار الذي قالها اصدق الصدق والمصطفى المختار من الخلق اجمعين وتاره يقرر وتاره يقررها بما هو موجود في كتب الاولين وببشارات الانبياء والمرسلين السابقين إما باسمه بأما باسمه لقب العلامه اللقب, اللقب, اللقب اما باسمه لقب في ار امما باسمه لقب او باوصافه الجليله او باوصافه الجليله واوصاف امته واوصاف, أمته وأوصاف بيئته كما في قوله تعالى في ربه ربه سما في ربه تعالى ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد وسارف يقرر رسالته بما أخبره به من الغيوب, الغيوب, الغيوب بما أخبر به بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة المستقبلة أخبر المستقبل المستقبل المستقبل تناء قره بهي تناء قره بهي يس الذي وقعت في زمان, على وقعت في زمان على في وقعت في مضى على زمانه او وقعت في وقعت زمان مضى على زمانه لا في زمانه زمان والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا الوحل ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم إلا ولا لغيره طريق إلى العلم به وتارة لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به ماذا ولا له ولا وتاره يقدرها بحفظه اياه وعصمته له من الخلق مع تكالب مع تكالب الاعداء عليه وجد وجدهم تسام بالايقاع له بكل ما في وسع في وسعه والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم وما ذاك إلا لانه رسول حق وامينه وامينه على روحه والمبلغ ما امر به وثارة يقضي رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من أي يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمير ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بثورة واحدة فعجزوا ونكفوا وماءوا بالخيبة والفشل وهم أهل, الألف وهم أهل اللصن اللصن المسلوب نين لكن وهم اهل الالفن المبرزون في ميدان المبرزون وهم اهل الالفن المبرزون في ميدان القول والفصاحه ومع ذلك ما استطاعوا مع شده حرصهم ومحاولتهم ان ياتوا بثوره منه وما استطاعوا ولا قدروا مع شده حرصهم ومحاولتهم ان يجدوا فيه نقصا أو عيبا ان يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به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 إنه إلا وحي يوحى هو إلا وحي يوحى وأقطع الضراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل كل ما يكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل جئولهم وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته لأكبر وأن هذا القرآن لأكبر أدلة أكبر لأكبر أدلة رسالته و أجلها و أعملها ايه كنها يعني ما بيجب والله تعالى يقدر أن القرآن كاف جدا أن يكون هو الديل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة منها قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وثارة يقدر رسالته بما اظهر على يديه من المعجزات وما ادرا له من الخوارق والكرامات الدال الدال كل واحد منها بمفرده فكيف اذا اجتمعت على انه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وثارا بان يقدرها بتعظيم شفاعته صلى الله عليه وسلم على الخالق وحلو عظيم ها الحمد لله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 وانتجاته تفوق الادب والاحصاء والله اعلم. السلام عليكم. انتهى معنا. في تقرير المعاد في تقرير المعاده والمعاد في تقرير المعاده وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها غتل والشرائع كلها وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد وهذا قد أثر الله من ذكره بكتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة منها إخضاره وأصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكتار الله عن ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة واضع من كتابه كقوله لا اقسم بيوم القيامة ومن الإخبار بكمال قدرة, بكمال قدرة الله تعالى المكررات ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موته فرض من أفراد هسار قدرته ومنها تذكير أول العباد بالنشأة الأولى تخبرنا ما لذلك تقولني أنه ما يكره هذا ما او امر نبيه ان نقسم عليه ما امر نبيه ايشان الاختامة لاتفديه اثرنا هل موارد لكن امر نبيه ان نقسم في هاته موارد وين هاتفنا سورة الكرابي سورة لا سورة نعم سورة اكثرت اول كتب وقال الذين كثروا ذلك في الزاد الذي اوجارهم ولم يكون شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأن الإعادة أهوى عليه وأعادها وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ومنها أحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي احياها سيؤتي الموت وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلقات العظيمة فمتى أثبت المفكرون ذلك المفكرون المفكرون ما كم... حسبون ذلك ولن يقدروا على انكاره فلا شيء يستبعدون احياء الموتى وقرر ذلك بسعه علم وكمال حكم حكمته وانه لا يليق به ولا يحسن ان يترك ان يترك ايته خلقه تدمر مهملين ولا الى ولا ينهون وليس ابون ولا يعقبون وهذا طريق وهذا طريق طريق قربين هذا طريق قرب بهم القوه النبوة. النبوة وامر المعاذة وهذا طريق قرر به النبوة وامر المعاذة ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمتفئين بإنسانتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة وكيف, وكيف نجل أنبياء وأتباعهم وأهلة المكذبين لهم المنكذبين للبعث ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات فهذا جزاء معجلون ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بجنه ويحيى من حي عن بجنه ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه للأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مضى على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور وحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها ممما أراه الله عباده في هذا الدار ليعلموا أنه ممما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو زوقت دار وأن العباد لا بد أن يرده دار القرار إما الجنة أو النار أن يلدي أن يلد أن يلسو الله أعادar في محالة في محالة محال محال كثيرة, محال كثيرة والله يا وإنما أدى الله سبحانه وتعالى لسببين السبب الأول قوة المناسبة والمكابر والمعانج والمنكر فكلما قول إنكار وكثر المعانج فإنه لا يمكن يكرر الأمر رجعا له وإثباتا للحق والثاني لأهمية الإيمان في اليوم الآخر لأن من لم يؤمن في اليوم الآخر لم يعمل فإن الثاني, الثاني يقول ما يوجد البعث ولا زدى ولا أستاذ من طرح نعمل الذي كذلك ما له مدام أنه يقول أنا انتعلم الخطيئة أو حسنة فهو على سواء فلم يعمل فهذا كان الله عزودي يكسر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له وليقتان على ثقوته وعجل بماتر عليه السيخ عم الله هذا الشيء يعني القاعده في طريقه القران في امر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعيه قد امر الله تعالى بالدعاء الى سبيله التي هي احسن أي باقرب طريق يوصل الى المقصود ومحصل محصل للمقلوب ولا شك أن الطرق التي سلكها الله بخطاب خطاب عباده المؤمنين بالاحكام الشرعيه هي احسنها واطربها فاكثر ما يدعوهم من الخير وينهاهم عن الشرق الذي منع عليهم به وهو الإيمان <ım Laser> فيقول يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا اتركوا كذا لأن لأن لأن لأن لأن لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين أحدها من جهة الحفث على القيام بلوازن الإيمان وسروطه ومكملاته فكانه يقول يا ايها الذين امنوا قوموا بما يقتضيه ايمانكم من امتثال اوامر واجتناب نواهي والتخلق بكل خلق حميد بكل خلق حميد والتدنب لكل خلق خلق رذيل فان الايمان الحقيقي هكذا يقتضي ولهذا أجمع السلف أن الايمان يزيد وينقص وان جميع شرائع الدين الظاهره والباطنه من الايمان ولوازمه كما دلت, على كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وهذا أحدها حيث, حيث, حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا أو يعلق, او يعلق ذلك او يعلق ذلك بالإيمان يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي يأجل المنة اي اي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشتي هذه النعمة بجعل كذا وترك كذا <تصفيق> <تصفيق> حالما حتى حصل احدهما امتناع حتى عن القيام بالواجب اليما وشروطه الثاني هي دون بقايا لان انتهت كفاءه الشفاء ولا عند ذلك يمن الى يوم بناء عليه بهذه المنهجه التي من نعم الحاجه ان هم هنا واضح ومناداتهم ب <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحسهم على أن يفعلوا وأن ذلك من مقتضى الإيمان الثاني يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بالننة الله عليهم بالإيمان يعني أذكروا هذه نعمة التي أعطيتها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به نحن إذا فالواجب الأول دعوه لهم أن يتمموا ايمانهم ويكملوه بالشرايع الظاهره والباطنه والواجب الثاني دعوه الله من شكر نعمه الايمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو القياده التام لامريه ونهيه وتاره يدعو المؤمنين إلى الخير وتاره يدعو يدعو المؤمنين الى الخير وينهم عن الشر عن الشر بذكر اثار الخير وعواقبه الحميده الاجله والاجله وبذكر اثار الشر وعواقبه الوخيمه في الدنيا والاخره وترى يدعو إلى الذكر الى ذلك بذكر نعمه نعمه متنوعه ومن نعم المتنوعه والهه وأن وان النعمه تقتضي منها منهم من القيام بالشكر وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان وثارة يدعوه من ذلك بالترغيب والتنهيب ويذكر ما نعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاد من العقاب وثارة يدعوه من ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنة وما له من الحق العظيم على عباده وأن حقه عليه من يقوم بعبوديته ظاهرة وضاطنة ويتعبد له وحده ويدعوه بأسماءه الحسنة كيف <تصفيق> ولكم في momenta من اسمه ما مر هو في سمعني بي اروع باثماء الحسنى وصفاته المقدسه فالعبادات كلها شكر لله وتعظيمه وتكبيره واجلاله واكرامه وتودد اليه وتقرب منه ودارت يد قوم من ذلك لاجل أن يتخذوه وحده وليا وملجا ومرادا ومعادا هنا وملاذه ومعاده ومرجعا اليه في الأمور كلها ويليب اليه بكل حال ويقدرون ان هذا هو اصل سعاده العبد وصلاحه وفلاحه وان وانه ان لم يدخل في ولايه الله وتوليه الخاص وتوليه وتولياته وتوليه الخاص وتوليه الملكي وتوليه الخاصه الخاص الخاص اجو توليه الخاص تولاه عدوه تولاه الذي يريد له الشر والشقاء والشقى ويمليه ويغره حتى يفوتوه المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك حتى يفوتوه حتى, حتى يفوتوه المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك وهذا كل مبزوق في القران بعبارات متنوعه وساره يحثهم على ذلك ويحث على ذلك ويحذرهم من التشبث جهل الغفله والاعراض والاديان المبدله الا يلحق يلحقهم من لان يلحق يلحقهم من اللوم ما لاحق اولئك الاقوام كقوله ولا تكن من الخاسرين فلا تكن من الظالمين فلا تكن من الغافلين الم يئن الذين امنوا أن تقشع ان تقشع قلوب من ذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من, من قبل فطال عليهم الامد الله. ها حق الكلام ولا تكونوا كالذين اوتوا ايه ايه؟ من قبل من قبل فطال, من قبل فطال علي عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الى غير ذلك من الايات الايه العاشره فقاعده العاشره في طرق القران الى دعوه الكفار على اقتناع ملهم يدعون يدعوه من الاسلام في بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوه من الاسلام والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن موجود يعني هي, هي ان مروعه ابن يضعه من محاسن شرعه ودينه وما ما يذكره من براهين في ساله محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قفل الحق والانصاف وتقوم الحجه الحجه على المعاند وهذا اعظم طريق يدعى يدعى به جميع الخالبين لدين الإسلام فان محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم واياته وبراهينه فيها كفائة تامه للدعوه لقطع النظر عن ابطال شبهاتهم وما يحتجون به فان الحق إذا اتضح علمه أن كل من خال فان كل من خالفه وضبابن وبلاغ ويجئون بما يخوفهم من احداث الامم وعقوبات الدنيا والاخره وبما في وبما بالاديان الباطلة من انواع الشرور والعواقب وبوبما بالاديان الباطلة من الشرور والعواقب الخبيثة وانها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب بايات الله الكونية والعلمية بالوقوع والعلمي في الوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار وأنهم لا بد أن تقتطع أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسران أن تقتطع أن تقتطع أن تقتطع نفود على ما عملوه وقد قدموا حسرات وانهم يتمنون أن لو اطاعوا الرسول ولو ولم يطيعوا الساده والرؤساء وان مودتهم وصداقتهم ومولاتهم تستستبدل بغغ... بغ بغ بغ بغ رقابا بغوان نعم فغضهم عداوة ويجعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلاء ونعمه وأن المنفرد في الخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطلة وأن المنفرد في الخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطلة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره والزناب له ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوث عليهم القبح بينها وبين دين الاسلام ليتبين ويتضح ما يجب ادراؤه وما يساين اختياره يدعوهم بالتي هي احسن فإذا وصلت بهم به الحال الى العناد والمكابره الى العناد والمكابره الظاهره توعدهم بالعقوبات الصارمه وبين وبين الناس طليقتهم التي كانوا عليها وانهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلاله او لقيام شبهه او جبل لهم توقف وانما ذلك جحود ومكابره وعناد ويبين مع ذلك الاسباب التي منعتهم من متابعه الهدى وانها رياسات وانها رياسات واغراب نفسيه وانهم لما اثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم طبع على قلوبهم وختم عليها وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبه لهم على اعراضهم وتولي وتوليهم الشيطان واعراضهم عن الرحمن وتخليهم بولاء الرحمن وتخليهم وتخليهم من الرحمن هو ما تولوا لانفضين وهذه المعاني الجليله مبسوطه في القران في مواضع كثيره فنت فاتامل وتدبر القران تجدها واضحه جليلة والله اعلم جليلا جليل.